عظم البلاء عظم البلاء دار حل الخفاء وقد بنا سعه الفضا فرج لنا بأل أحمد بإمام عصر يرتجا بإمام عصر يرتجا الغوث الامل صاحب الزمان تظهر يا حجه الرحمان <تصفيق> يا صاحب الزمان الخفا فرج لنا بالمصطفى وعقد بنا سعاده الفضا فرج لنا بالمرتضى, <متصفيق> <رجلنا> بالمرتضى <متصفيق> سيدة فرج لنا بالمرتضى قرسيده النساء وبخمسهنا للكسا فرجنا بالمجتبى بغريب عصت ليناي ماجه جافري وبحق حقا موسى رضى وبحق حقا موسى رضا بمحمد رمز التقى بسليله باب الهدى بالعسكري وشبل حجة الله فرض السما ساتضررت <تصفيق> بال يا حجه الرحمان الغوث والغفران <كتبار> يا اصاحب الزمان ماذا تقول يا حجه الرحمان اوف مريض في الورى فمنن علي بالشفاء وبحقهم فرج لنا واخفف عنا البلاء واخفف عنا البلاء بحقهم فرج لنا اطفئ من الوباء فرج لي محمد بما من صاحب الزمان من مغرب طلعت لنا شمس نراه مغلنا جبريل في افق السما في برين وفي قسمه قال